In Allah, the the Rahman, في رحالة هذه الكلاوة عميلة الورقة. السلام علينا اصبحت انور انوى الشفاة. وقد تمام احراثكم من اعلى سلاحة وشيبة الورقة. سلاحة نسل السلطة في